الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك العبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وصحبه وصحبه وبعد فقد سمعنا وسمع القاصي والداني بهذه الدعوات أو بهذه الدعوة أو, الدعوة أو الدعوة الأخيرة لرفع الحجاب عن المرأة أو لمنع الحجاب عن المرأة بتعبير آخر وهذه الدعوة قد ابتأس بها كثير من المؤمنين والإنسان يستمشر بقول الله تبارك وتعالى فلا تبتأس بما كانوا يصنعون ويستمشر كذلك, كذلك بقول الله تبارك وتعالى, وتعالى لا تحسبوه شرا, شرّاً لكم بل هو خير, خير إن شاء الله تبارك وتعالى, وتعالى لكن, لكن على الدعاة لك إلى الله تبارك وتعالى أن يغتنم مثل هذه الأحداث فيذكر الأمة بالمؤامرات التي تحاك بها ويذكر المسلمين بالمؤامرات التي تحاك بهم ولهم وعليهم وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول كنا إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو القفار نصر ونستبشر بقرب النصر فإنهم إذا حاربوا الله تعالى فالله تبارك وتعالى غالب على أمره سبحانه وبحمده النصر بيده سبحانه وبحمده والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون من هذا المنطقة أحببت أن أذكر أيضاً وهي وقفة من جملة وقفات هذا الحديث بمسألة الحجال ابتداء الحجاب لا يختلف مسلمان في أنه واجب وأخصد بهذا الحجاب العام الذي تستر به المرأة بدنها فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة لا يختلف مسلم أو مسلمة بل ولا نصراني يعيش بيننا في أن حكم الله تعالى أنه يجب على المرأة أن تحتجم وأنه يجب على المرأة أن تستر شعرها وأن تستر بدنها لكن وقع بين العلماء قديما خلاف في مسألة الوجه هل يجب على المرأة أن تغطي أن تغطي وجهها أو لا على قولين للعلماء والأشبه والله تبارك وتعالى أعلم أن ترطية الوجه فرض على المرأة وهذا أحد القولين وهو أحد القولين في المذاهب الأربعة فالمذاهب الأربعة في هذا على قولين قول أن المرأة عورها على الوجه والكفين وقول بأن, بأن المرأة كلها عورة وهذا هو الراجح وحتى لا أطيل أن أستدل لهذا بأربعة آيات فقط من كتاب الله تعالى وبمثلها كذلك من الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الآيات فمنها قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إجاب ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن هذه الآية نزلت تخاطب الصحابة رضي الله عنهم ابتداء إذا أرادوا شيئاً من أمهات المؤمنين ألا يكلم واحد منهم واحدة منهم إلا من وراء حجاب والحجاب هنا أعم من الثياب لا تكلمها إلا من وراء ستار لا تكلمها إلا من وراء ثياب لا تكلمها إلا من وراء, إلا من وراء جدار فكل ما يحجب عنك النظرة إليها هو حجاب فأمر الله المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم وهم سادة المؤمنين إذا خاطبوا سيدات نساء العالمين أزواج, أزواج نبينا صلى, صلى الله عليه وآله وسلم بعد من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مريم, مريم وآسيا, وآسيا, وآسيا رحمة الله تبارك وتعالى عليهما ذكر فاطمة وخديجة, وخديجة ويأتي, في ويأتي في الشرف بعد ذلك, ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم مع شرف الرجال ومع شرف ومع النساء في الآية خوطب الرجل أن لا يكلمها إلا من وراء حجاب وهذا وإن كان ابتداء في أزواج رسول الله إلا أنه مستصحب في سائر الأمة من باب من أولى إذا كان الصحابي إن كان أبو بكر لا يجوز له أن يكلم أمة المؤمنين حفصة مثلا إلا من وراء حجاب فهذا الحق أنا أولى به من أبي بكر وفلانه أولى به من حفصة وصفية وجويرية وسائر أمهات الممين سيما وان الله تعالى ذكر في اخر, آخر الايه, الآية علة, عله لا تقتصر, لا تقتصر على, من على من نزلت الايه فيهم, فيهم, فيهم ذلك افحر لقلوبهم هذاك افحر لقلوبكم وقلوبهم طهارة, طهارة القلب, القلب مقصد, مقصد, لكل مؤمن مقصد, مؤمن مقصد لكل مؤمن ومقصد لكل مؤمنه لا تتوقف على الصحابه ولا على امهات المؤمنين ومما يظلك ومما على هذا أيضا وهي الآية الثانية, الثانية. قول الله تبارك وتعالى, وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك وبناتك ونساء, ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابي بهن ذلك أذنى أن عرفنا فلا يوجيه قل الشيخ محمد سيد طنطاوي, طنطاوي رحمه, رحمه الله وغفر, طنطاوي طنطاوي رحمه وغفر له في تفسيره لهذه الآهة يقول, يقول أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر, أن يأمر أزواجه, أزواجه اللات في عصمته وبناته اللات من زوجاته ومن صلبه ونساء المؤمنين أجمع إذا خرجنا, إذا خرجنا من بيوتهن أن لحاجة من أن, يسترن أن يسترن أجسادهن, أجسادهن سطرا كاملا, كاملا من رؤوسهن من إلى أقدامهن, إلى أقدامهن. وهذا, وهذا الذي قاله رحمه الله, رحمه الله, رحمه الله إنما أخذه من قول ابن مسعود, بن مسعود وعلي, وعلي رضي الله عنه, عنه, عنه في تفسير, عنه تفسير الآية تفسير وقد سأل محمد بن سيرين رحمه الله وهو ريحانة التابعين سأل عبيدة السلماني من تلامذة علي بن مسعود عن هذه الآية يذنين عليه كيف يذنين فأخرج ثوبه فغطى به رأسه ووجهه وأظهر عينا واحدة وقال تنظر بها الطريق يدنين, يدنين عليهن, عليهن من جلابي, جلابي, جلابي فسرها فاسترها عبيدة السلماني آخذا لها, لها عن علي وابن مسعود فغطى, الوجه, فغطى كل الوجه كله إلا عينا واحدة, واحدة وقال تبصر, تبصر بها, الطريق بها الطريق ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين ومن جملة الآيات وأطوي الكلام كذلك قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله بما ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربنا بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى تمام الآية ثم قال ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن والتقين الله والآية فيها وجوه للوجوب كثيرة منها, منها, منها, منها كل المؤمنين يغض من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم واتبع ذلك بالأمر بحفظ الفروج كل المؤمن يغض من ابصارهم ويحفظ فروجهن كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن قال العلماء انما كانت التتابع بين اللفظين لانهما سبب ونتيجه اطلاق البصر سبب للزنا وغض البصر سبب للعفة عنه وإن أردت دليلا واضحا على هذا خذ قول النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم كتب على ابن آدم حظوه من الزنا مدرك ذلك لا العينان تزنيان وزناهما النظر واليد تزني وزناها اللمس أو قال البطر والرجل تزني وزناها المش قال والقلب يهو يتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذب ومن ثم روية أيضا أن النظر بريد الزنا الرسالة الأولى للزنة إنما هي, إنما, هي انما هي في النظر ومن ثم قال, قال شوقي نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء جمال حبيبة باء هي بتبدأ, هي بتبدأ بالنظرة نظرة تنتهي بالزنا والعياذ بالله أخلص من هذا امر الله بغض البصر فغض البصر واجب وأمر بحفظ الفرج وحفظ الفرج واجب ومن المقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الوضوء, الوضوء واجب لأن الصلاه لا تصح الا الا بوضوء ستر العوره في الصلاه واجب لان الصلاه لا تصح الا بستر ستر العوره, ستر العورة. امر الله بحفظ الفرج وغض البصر ولا يكونان إلا بوسائل منها تغطيه المراه لبدنها وعلى رأس ذلك موضع موضع موضع فيها وهو الوجه هذا اول هذا وكل المؤمنات يَغْضُضْنَ من أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ كرّرها الله في الآية مرتين أن المرأة تمنع من إبداء الزينة لكن إن كانت مع الأجانب في, في, في, في الخارج لا تُبْدِي شيئاً من الزينة إلا ما ظهر منه والذي ظهر منها على تفسير ابن مسعود وهو الحق إن شاء الله إنما هو ظاهر الثياب وليس المراد الوجه الكفين نما المراد, المراد ظاهر الثياب, الثياب بدليل. بدليل. بدليل أن الله قال إلا, إلا ما إلا ظهر منها, منها ولم يقل إلا, إلا ما أظهرته, أظهرته منها, منها. منها. ظهر <تصفيق> منها ظاهره <تصفيق> ظاهر اللفظ أنه يظهر منها <تصفيق> رغما عنها لا باختيار منها ولا يبدين زينته عموم في الزينة لا تبدي شيئا من الزينة أبدا إلا ما ظهر أي رغما عنها وهو ظاهر الثوء ولا يدين زين إلا ما ظهر من ح ولا يبعين زينته هنا إ ؤوللة أو أبائه. فنص الله تبارك وتعالى كذلك على الن. لا يباخ المرأة أن تبدي شيئ من الزينة إلا المذبنا في هذه ال. ثم قال الله في آخرح ولا يظربنا بأجلله. علم مع لا يخين من زينة. فنهى الله, فنهى الله المراه, المرأة ان تضرب بالرجل على الارض الكعب العالي ونحوه, ونحوه, ونحوه, لما؟, ونحوه لما؟, لما؟, لما؟, لما لانه يقع في قلب السامع خيال, خيال, خيال, خيال يرى امراه يرى يرى تمشي امامه, أمامه بالستار لا يرى منها شيئا لكن تضرب بقدمها الارض فيظل يتخيل ويتصور يا ترى يا هل ترى ايه اللي تحت السياف فنهاها الله, الله عن الضرب بالوجه حتى لا يتخيل صاحب قلب مريض, مريض خيالا, ما خيالا, ما خيالا, ما خيالا ما فقل لي بربك أي الأمرين أعظم أن تضرب, تضرب بالقدم فيحرك هذا السمع أو القلب أو أن تكشف, تكشف, تكشف الوجه الذي هو موضع الفتنة حتى إن المرأة لا يقال فلانا جميلة ولا قبيحة إلا باعتبار الوجه فلانا ما شاء الله جميلة قد تكون كبيرة في الجسم أو صغيرة لكن قبيحة الوجه لا يقال عنها جميلة أبدا إن قيل جميلة المراجة مال الوجه ومن ثم الخاطب أول ما ينظر ينظر للوجه إن كان جميلاً قال جميلة غير ذلك قال غير ذلك وفي الآية أيضا وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن الجيب هو اعلى الصدر واسفل الرقبه هذه هذا المكان فامرها الله أن تضرب بالجلباب والجلباب ثوب يعم البدن كل أمرها أن تستور هذا المكان والأمر بستري هذا الجيد يلزم منه تغطية الوجه لأنها تغطي من الأعلى فإن غطت من الأعلى غطت الوجه وإن لم يكن نصا مفهوما في الآية نصا في الآية إلا أنه يقال أيضا فيه بالقياس إن كان, إن كان هذا الجزء, هذا الجزء فتنة, فتنة, فتنة تؤمر المرأة بستره مع إن أعلى, أعلى الصدر يمكن أن يقول, يقول بعضنا الآن بعض لا فتنة, فتنة فيه شوية عضل, عضل أعلى الصدر وأسخل الروح هذا الجزء ليس, ليس فاتنا ان أمرت بستر هذا أتؤمر بكشف هذا إن أمرت بستر النحل والجيد أتؤمر بكشف الوحيد ثم من أقوى الأدلة من وهي الآية الرابعة أقوى الأدلة على الإطلاق بنظري. بنظري للقول في بوجوب, بوجوب تغطية, تغطية الوجه على المرأة, على المرأة. قول الله قول تبارك, تبارك وتعالى والقواعد, والقواعد من المساء اللات لا يرجون, يرجون نكاحا فليس عليهن جناح, نكاحة. فليس جناح أن يضعن ثيابهنها ثيابة غير, غير متبرجات بزين وأي استعففنا خير لهم والقواعد, والقواعد من النساء التي لا, لا يرجون نكاحا السيدة الكبيرة في السن, الكبيرة في السن التي أقعدت في الدار لا يرغب فيها ستة كركوبة ستوتا, ستوتاً لا نظر لها, لها أبدا يعني صارت لا تشته بحي صارت قعيدة ما تستطيع خروجا ثم لا يرجون نكاحا أبدا ما ينظر إليها أحد بشهوة الحكم فيها أنه يباح لها أن طبع ثيابها والثياب الموضوعه باجماع, والثياب بإجماع ليست ما ليست يغطي الذراع ولا, ولا ما يغطي الساق ولا, ما يغطي, ولا ما, ما يغطي الشعر انما قيل الجلباب اللي هو الثوب الخارجي فالاصلي في المراه انها تتستر بسترة داخليه عباية مثلا عبيا داخليه او كذا ثم فوقها الجلباب الخارجي المحيط فبعض العلماء يقول ان يضعن الى جناحهن اي يضعن ثيابهن يعني الجلباب الخارجي وبعضهم, وبعضهم يقول, يقول لا جناح عليهن ان على يضعن ثيابهن يعني الوجه, الوجه والكفين وهذا الاشبه, وهذا الأشبه, الأشبه فهذه الكبيره التي صارت, الهبي الهبي صارت, صارت, صارت, صارت, صارت ليست محلا للشهوه يباح لها ان ان تبدي الوجه, الوجه وان تبدي, تبدي, تبدي الكفين طب والصغيره مفهوم, مفهوم, الآية. مفهوم والقواعد مفهوم الآية. من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح طب المرأة, المرأة التي لا توصف بأنها قاعدة في البيت أو قاعدة في, في, في, في البيت الصغيرة الجميلة, الجميلة يبقى يبقى يجوز لا يجوز عليها الجناح, عليها الجناح. عليها الجناح, الجناح إن وضعت من الثياب شيئا ثم, ثم تدبى فليس تدبى عليهن جناح أن, أن يضعن ثيابهن ثم, ثم قال غير متبرجات بزير, متبرجات بزير. يعني, ستك يعني ستك ستوتة أو كركوبة, أو كركوبة هذه الكبيرة إن كاشفت وجهها لأنها صارت لا تشتهى لا يجوز لها أيضا أن تكتح إن خرجت للرجال لا يجوز أن تضع المنافير لا يجوز أن تضع مساحيخ غير متبرجات بزين الكلام بزينة. لمين, لمين؟ للكركوبه فكيف بالصغيره حتى, حتى على حتى قول من صغيرة. يقول من العلماء بإباحه, بإباحة كشف الوجه. الوجه فانه لا يقول بالزين ان خرجت, خرجت. خرجت. خرجت. خرجت. حفصه بنت سيرين. سيرين. سيرين رحمه الله عليها وهي اخت محمد بن سيرين ايضا من سادات من سيدات التابعين عاصم الأحول امام ثقة من ائمه الحديث كان يدخل كان على حفظة ليأخذ عنها الحديث عن رسول الله, صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم فإذا أراد, فإذا أراد أن يدخل استأذم فتشد عليها الجنبان وتغطي الوجه. وتغطي, الوجه. وتغطي الوجه فكان, فكان يقول فكان لها يرحمك الله ألم يقل الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي وهي كبيرة في السنة والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن في يرهن فتقول أكمل وماذا قال بعدها فيقول وأن يستعففن خير لهم يعني الكبيرة يباع لها كشف لج ومع فشل هذا فشل قال الله وأن يستعفثنا يعني يستمسكنا, يعني يستمسكنا بالثوب الكامل وبالحجاب الكامل خير لهم مع كونها الله كبيرة, كبيرة لأنه, لأنه ما من ساقطة إلا ولها, ولها لاقطة لا لا لا لا لا أما السنة, السنة ذكرت أن أني أشير أيضا إلى أربع حديث إجمالا أولها حديث ابن عمر الذي ذكرته في الخطوة فيه ان النبي فيه أن قال جرث من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه فقامت, فقامت ام سلمة وقالت يا رسول الله فكيف بالنساء قال يرخين قال شبره, قال شبره قالت قال اذا قال تنكشف اقدامهن قال يزدن قال يرخين ذراعا ولا يزدن الذراع اللي الجرجر على الارض ده عشان ايه الرجل عشان الرجل ما تبنش وأنا أسألك بالله بلله. أيهما أعظم فتنة كاع بامرأة تراه, تراه, تراه العرؤون, العرؤون, العرؤون ولا, الوجه. ولا الوجه ما احنا بنشوف النارض منتقبات احنا, احنا, احنا كنا بنقول الاسبال حرام على الرجال, الرجال وهو كذلك, كذلك باتفاق إلا أن الحال صرى عجبا, عجبا. ترى الرجال طرعا. طرعا. على الاسبال تراهم مسبلين والنساء قلمة ترى امرأة تجرج الزوبات حتى المنتقبات وأحيانا تخرج المرأة وهذا خطأ لا شك تخرج بغير شراب غير جورة أيهما أعظم فتنة أن ترى العرقوب آخر القدم ولا أن ترى الوجه فإن كانت المرأة أمرت ان تزيد في الثوب لتغطي الكعن لتغطي صوابع القدم فزيادتها في الثوب لتغطي الوجه من بابي من بابي أولى حديث ابن مسعود في سنولان الترمذي قال صلى الله عليه وآله وسلم المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ولم يستثني منها شيئا المرأة بالألف واللم كل المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان أصل الاستشرف وضع اليد على الحاجب كناية على النظر يعني إذا خرجت فتن الشيطان بها النس ومن ثم نس معك لا أقول لك إيه تبقى الموحدة قبيحة يا أخي وفي الشانع فراها جميلة هو من هذا إذا خرجت زيانها الشيطان في عين الناظرين الشاهد, الشاهد المرأة, المرأة عورة. عورة ولم يستثني يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء شي. أما, أما حديث أسماء, أسماء الذي رواه أبو داود, داود وغيره أن النبي, أن النبي يروى أنه قال لأسماء أنه أسماء يا أسماء إذا, بلغت, إذا بلغت, بلغت المرأة المحيط فلا يظهر منها إلا هذا, هذا. وذاك وأشار وذاك إلى الوجه الكففين فحديث, فحديث معلول, معلول سندا ومثل يرويه عن عائشة خالد بن ذريب وخالد ابن دريك الذي روى عن عائشة ولد بعد وفعة عائشة يبا سمع من مين من سمع من حد, تاني حد تاني من هو, من هو؟ الله, الله أعلم ثم في الإسناد كذلك الوليد ابن المسلم وهو مدلس بل وعن خالد ابن دريك فيما أذكر قتادة أيضا وهو مدلس وأما المثن أسماء بنت أبي بكر يوم هاجر رسول الله للمدينة كانت تبلغ من العمر 27 سنة. سنة يعني صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة هل يعقل هل يقل أن يقل اسماء بنت الصديق, بنت الصديق تدخل, تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في السلام. ثياب في خفيفة. خفيفة؟ ده النهاردة ده المرأة, المتبرجة المرأة المتبرجة إن أرادت, أن, أرادت أن تسأل شيخاً سؤالاً تعمل إيه؟ بتستر نفسه وإن جاءت لك أسراحة للشيخ هل يعقل أن تدخل أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثياب الرقيقة وهو رسول الله؟ حاشاها رضي, رضي الله عنه ومن ثم هذا الخبر لا يثبت لا من جهة السنة, السنة ولا من جهة المتن عندنا في الباب كذلك أحاديث لكن حسب ما ذكرت حتى لا أطيل إن نظرنا لمقاصد الشريعة نرى أن مقاصد الشريعة جاءت بحفظ العرض وحفظ العرض لا يكون إلا بهذا حفظ العرض ما يكون او هذا من جملة وسائل حفظ أعراض المسلمين ان نظرنا للقياس قلنا إن, ان كان قدم الخطا يجب ستره باجماع يجب العلماء, العلماء فسترها لوجهها, لوجهها من باب من باب اولى سترها لوجهها من باب من باب اولى اظن اني اطلت, أطلت لكن حسب اني اشرت ثم اعذ مجددا المساله ليست اجماعا اعني تغطيه الوجه المسألة, المسألة فيها, خلاف. فيها خلاف من أهل العلم من يقول تغطية الوجه واجب ومنهم من يقول لا يجب إلا في زمان فتنة او لامرأة فاتنة وحتى على هذا القول إذا نظرنا, إذا نظرنا لما يحاك, لما يحاك بالناس, بالناس ونظرنا, ونظرنا للفتن, للفتن والخطف وكذا, وكذا وكذا نعلم أن العلماء يمكن أن يحكى عنهم الاتفاق في أيامنا في هذه على وجوب سطر المرأة الوجهة, الوجهة, الوجهة لكن ليس معنى الستر الوجه أن تلبس الضيق طيب طيب طيب طيب ولا, أن تلبس ولا أن تلبس الشفاف, الشفاف ولا أن تزين العين من تحت النقاب بل الحجاب بل الشرعي أيضا شرالس منها, منها أن يكون في الضاضة واسعا لا, لا يحجم منها أن, منها أن يكون ساترا لا, لا يشف منها أن لا منه يكون زينة منه ألا في نفسه شب أن النبس يسود وحتى الترتر أو الألوان أعزكم الله على موات الفتن حتى إذا سارت نظر الناس إليه وكأنها تدعو الناس إليه انظروا إليه انظروا إلى صدري انظروا إلى كذا عفانا الله وإياه فإن خرجت المرأة بحجابها يجب عليها أن تكون في الحجاب الكامل ولتأتسب هذه المرأة العربية مسلمة كانت أولاد جاءت لسوق بني قينقاع تبيع فجعل اليهود يراوذونها على كشف الوجه فأبت واستمسكت بصيانة وجهها وصيانة لحمها وقالت أنا أميرة لا يراني ولا يرى بدني ولا وجه إلا زوجي, إلا زوجي أما الأمة فهذه التي فهذه تبتنى, تبتنى أسأل الله أسأل تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يعصمنا وإياكم من الزلل في القول والعمل أقول قولي قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك العبد الله ورسوله محمد والحمد, والحمد لله رب العالمين